Allah'a ونمكن لهم في الأرض ونذي في العون Allah'a emanet فألقيه في اليم فألقيه <تصفيق> في اليم ولا تخافي um, نا وذو إليك رجاع من مصلي التقطوا وقالت امرأة في الراون قوة عين لي ولك <صفيق> <صفيق> <صفيق> <كس> وقالت امرأة في I say Walk around. I don't وقالت لأختي قصي وقالت وقال لأخته and I'll وأن خولم صيفان إن عند tan tan ووجد عليه أمة من الناس يسقول ووجد Altyazı وتحيله ما ثم سولي إلى اللي <تصفيق> <تصفيق> فقال I على استحياء قالت إن أبي يدعوك لأجزيك أجر ما سقيت له Sen İzlediğiniz için Altyazı M.K.